وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما نظالين من أنصار إن تبدوا الصدقات فلعن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 وما تنفقوا من خير فإن الله بي عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم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 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَنَف وَلَهُ مَا سَنَفَ وَأَمْرُه إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَفَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الْإِبَاءَ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَارٍ أَفِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُ الصَّالِحَاتِ وَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَمُ الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أجرهم عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَأَن تصدقوا خير لكم إِن كنتم تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يوما تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله وَاتَّقُوا يَوْمًا ترجعون فيه فَكُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ إِيَاءَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَّا يَتُ بِدِينٍ إِلَى أَجْنِمُ سَمَّ فَكْتُبُوا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 ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى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 ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فانه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم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 دنانا فَصنا على القوم الكافِلين